وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا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 فحبطت اعمالهم فحبط اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقا فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 خلدين فيها، خالدين فيها، إلا يبغون عنها حوالاً. اللهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.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 لا نفذ البحر قبل أن تأذك لي ربي ولو جئنا بمثله ما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ رَبِّهِ أَحَدًا